نعيد لمشاهدين الخبر العاجل أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة ما في حدا أدر يقشع المشاعر قبل ما يأمن ويحب حتى الوفاة رح يطلع بالآخر خاين لأن عميا عيون تدور ترضي الناس تذكر انت الاساس في ناس بتعطيها عمره صدقه ما قلت لي شو اسمك اسمي فادي دي قل لي بحبك بس ما تقل رحبك على طول خليك أدحك ياك الناس بتعمل عكس ما بتقول العام مرحبا أوقات ما بصدق.